يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالكسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما إن يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وَإِن تَنُورُوا أَوْ تُرْضُوا فَإِنَّ الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَإِن تَنُورُوا أَوْ تُرْضُوا فَإِنَّ لِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالكِتَابِ الَّذِينَ 111. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا 112. ومن يكفر بالله وملائكته 117. وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ظل ضلالا بعيدا 118. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لن يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عن همم العزه فان العزه لله جميعا ارتمون عنده العزه فان العزه لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقودوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم إِنَّهُ غَيْرُ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ في جهنم جميعا